مع بروس التفسير اللهم يسألنا أمرنا ويجعله إخلاص الولايات ويجعله الكريم وهذا ما يكون إلا بقوة الله وبحوله ورحمته ورأفته ونعمته علينا بلغنا إلى تعالى مع قصة بني إسرائيل وكيف أن الله أنجاه من فرعون وهلكه أمام عينهم أيضا شفاء لغليلهم وسدورهم على ما تلافعل بهم فانظر كيف كان العقب إنهم أول ما أنجاهم الله الجريف ولا على قوم يعكفون على أسطنهم لهم فقالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آله انظر إلى الجعود والنكرام على إحسان ربنا الرحمن سبحانه وتعالى قال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يزعمون الا ما كانوا هل يزعمون الا ما يفعلون عليكم السلام عليكم الصلاه والدين كذبوا اتنا تعني هؤلاء اليهود ومنشأهم من مكه الذين كذبوا بالقرآن وكذبوا بلقاء الرحمن ولم يؤمنوا بما وعد الله جل وعلا من الجزاء والحساب وفصل الخطاب واعاده الأرواح في الاجساد والمسور بان هذا الجبار والسؤال عن كل صغير وكبير وجليل والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة وكذبوا لقاء الآخرة هؤلاء حبطت أعمالهم ما ما عملوه ما عملوه في الدنيا من إحسان وصدقة وصلات رحم وبر وفضل خير كل ذلك تحبط عملهم لأنهم أشركوا بالله من زبي سلطان قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثور ثم يأتونهم القيامة وليس لهم شيء من الحسنات بل الكل في الصحيفة من السيئات والطالحات التي يؤخذون بها عند ربهم سبحانه جل, جل فعلا وانظروا إلى ضلال بني إسرائيل وما فعلوه شكرا لنعم الله جل فعلا آه من هؤلاء القوم آه. كيف يشكرون ربهم على إحسانه وعلى إهلاك عدوهم فسبحان ربي العظيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا عجلا جسدا له خوار يا بني بني جعلوا من الحلي التي صغى لهم السامري بعد ذلك موسى إلى طول لمنجاة رب العالمين عليكم السلام إلى من أهلا أهل وسهلا تقدمت جدا الآن عليكم السلام والصلاة والسلام عليه. شوفوا ذهب حلي السمري وجعلوا منه أجلًا عندما ذهب مسلم إجابة ربه جل في فجعلوا أجلًا ليس له ليس له روح وعبدوه من دون الله جل في أخذ السمري قبضة من أثر الرسول وجبريل وضعها فكان له صوت خوار صوت البقر أجعلكم الله السامري من الحلي اختال بتخليجه فيه حتى كانوا يسمع له صوت كصوت البقر وقيله أخذ قبض قبضة من أثر الرسول وإن كان هذه أيضا ليس عليها دليل هاي أسأل كدر الله الله يعجب محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعجبوا ألا تعجبوا جميعا قال قال ألم يروا شف العجب كل العجب يا محمد ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ألم يعلموا بأنه, بأنه, بأنه أصم أبكم لا ينفع ولا يضر ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين فأذا تقريعون لتوبيقون وإضلالون وبيانون على سفة هؤلاء وقلة عقولهم وصفة أحلامهم فموجب العقف أن الذي لا يسمع ولا يقوى على شيء لا يغني ولا يثمن وأيضا لا يملك نفعا ولا ضرا الأحد فكيف يعبد من دون الله الذي الذي لا, لا يملك القدرة على الكلام ولا على السماع ولا يحيي ولا يميت ولا يعطي ولا يمنع ولا يقدر على شيء كيف يكون ربا كيف يكون مزاحما للقوي القادر القهار الجبار الذي يعطي ويمنع ويملك ويسحب الملك ويحيي ويميت وعلى شيء قديس سبحان رب العظيم قال الله تعالى اتخذوه وكانوا ظالمين على كونهم ظالمين إنهم ظالمونفسهم وظالمون صدوم عن ربنا جل وعلا بأن جعلوا مع هؤلاء اللهم آمين جزاكم الله خير فكما جعلوا هؤلاء جعل جعل العجز شريكا وندا نعوذ بالله من غضب هذا سفه وجهاله وهذا جنون ورب العزة والله جل وعلا يبين لهم بآياته البهيرة القاهرة أنه الواحد القاهر وأنه الواحد الأحد والناس مستحق العباد سبحانه وتعالى عليكم السلام عليكم وما أفضل عليهم من المنكر العظيم ومن السفة والعتى والضلال المبين فهم ظلم فجر وقد يعني وقد غالوا في الظلم وغالوا في الكفر قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لإنما يرحمنا ربنا وقلنا رب من الخاسرين لما عادوا إلى رجلهم وانتبهوا الالتفاة عظيمة وانتبهوا وشعروا بهذه الجناية العظيمة ندموا على ما فعلوا و اشتد ندمهم حصاراتهم لعبادة العجب وتبيان من ضلالهم بيانا واضحا شافيا حتى أك أنهم بعيونهم قالوا مرتفينا بدمهم ملتقيين إلى ربهم لئلا متذارقتنا رحمة ربنا برحمته ويا فلان من أشقى الخاسرين والاعتراف بالجريمة أول طريق النجاة الاعتراف بالجريمة والانكسار عندها عند ربي عند رب الجبار أول طريق للنجاة ولذلك قالوا قال الله تعالى ولما سقط في ايديهم ولما سقط في ايديهم متعشقنا في ايديهم اشتد اشتد الندم والقهر على على ما وقع فيه فترى أن كل خائف في عمله سقط في يده يكون نادما متحسرا متحيرا ماذا يفعل ولما رجع موسى إلى قوم غضوان أسفا قال بإسلام خالفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم لما رجع موسى من المنجاة وكان الله جعل قد أخبره بما حدث في قومه فرجع غضوان أسفا مما فعلوه من عبادة العجل فكان شديد الغضب جدا وهذا يدل لك على أن المغبن ليس كالمعينة اخبره الله جدا اشتد غضب نعم لكنه لما عينة الأمر استطال جدا عنده لما موسى المغبن ليس كالمعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والمغبن ليس كالمعين لما عينة قومه وقد عكفوا على عباده يجدوا ألقى الألواح وكسرها مع الألواح فيها كتابة الله له ألقى الألواحها عندما اعتره الغضب الشديد وهذه حالة قال فيها العلماء <تصفيق> وهذه حالة قال فيها العلماء على أن الغضب في هذه حالة لا يقع ما هو لا يقع لأنه مغطى عن الأرض. نعم <تصفيق> لما اتراه الغضب الشديد يغضب يعني يغضب غضب فنتات محارم الله جل فيلا أخذ برأس أخيه يجربه إليه يحسبه القصر وهو الذي استخلفه على قومه العجل لا هو عجل نعم الخوارص وصوت البقر فأخذ يجره من حياته من على ولامه على التقصير وهو لم يسمع منه أصالة لما يتملك نفسه عندما يجد هؤلاء الذين تعب عليهم وأنقذهم الله جل فعلا يعبدون أجل من دون الله جل فعلا فقام يستعطفه قال يا ابن أم يا ابن أم أنا أخوك يا ابن أم قال يا ابن أم لا تأخذ بحياتي ولا برأسي اني خشيت أن خل فرقت بين بني إسرائيل ولم و... و... و... خشيتو قال يا ابن, يا ابن... يا... يا... قال, قال... يا ابن لا تأخذ بالحياتي ولا برأسي. إني أن فرقت إسرائيل. ولم قولي وهنا قال ابن أم يا ابن أم, أم استعطافا وترحما يعني كن رفيقا بي أنا ابن أمك قال, قال قال قال ابن أم لات إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بها الأعداء ولا تيعني مع القوم الظالمين استعطفوا واسترحمه إن هؤلاء قهروني واستذلوني لضعفي وقال بالأمر أن يقتلوني وأنا قد نهيتهم وأنا قد نهيتهم على ذلك لم أقصر في النصح والبيان ولذلك قال لهم إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فلا تفعل بها كذا وتشمت بها الأعداء وتجعلني مع الأشقياء أو تجعلني مع الظلم الأشقياء ولما اتضح لموسى عليه السلام بأنه بأنه خاهم يقصر وأنه أراد, أراد أن أرادوا أن يقتلوه وهو ما قصر في نصحهم والبيان لأمرهم قال رب ثل لي ولي أخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين هنا شما المغفرة داعي المغفرة له وري فقط قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الرحمين يا رب اصفح عني واصفح عن أخي واصفح, واصفح عني في حق أخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الرحمين برحمتك منك ورأفة وكرم نستغفر الله استرجع أخاه وأراد أن لا يشمت به الأعداء وقد تحقق من براءته وأنه لم يقصر معهم في النصح وفي المؤمن الرعوف نهي عن المنكر ثم بين الله جل فعلاء أن هؤلاء من الغضب بمكان يعني من غضب الله بمكان وسينالهم عذاب أليم قال إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نزى المفترين. لما سمع أتى هذه ارتع ارتع ارتعبوا ارتع تزلزلوا. والله رأى يقول إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نزى المفترين. وهذا من صار عنهم جم وصار عن ذريهم حكمه حكمه. وإذا قال الذين عبدوا العجل يعني بدون الله لا يفعلان سيصير في الآخرة عذاب العظيم. العظيم. هذا الشرك بالله وهذا من رب العزه ان لم يتوبوا بردتين عما هم فيه وبعودة إلى الى دين الاسلام عقابهم وخيم ففي الدنيا خز وعار وزلة ومهانة ونار وفي الأخيرة غضب الجبار وأيضا النار إن شاء الله طيب دايب إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله لكم فقال هنا شوف انظر هنا مهما بلغت ذنوب الإنسان وهذه رحمة الرحمن قالت فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم فذله لازمه لهم الصغار والاهانه لانهم بعدما انقذهم الله جل وعلا بعدما احسن الله اليهم طلبوا سراً من يعبدون من دون الله ثم واحدهما ذهب للمناجاة موسى عليه السلام عبدوا العجل من دون الله تلافوا فقال موسى عليه السلام فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا ان اتيتكم امرا عظيما جللا ولا بد من التوب ومن التوبه ان تقتلوا انفسكم وهذا هذا طبعا شاق جدا فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم الله تعالى الذين عملوا السيئات ثم تابوا بعدها وآمنوا أن بعدها لغفور رحيم لكنه قال شرط التوبة أن تقتلوا أنفسكم ربنا نستغفرك ونتوب إليك والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم شوف موجب موجب لا اسميني المغفرة الرحمة ستر وعدم تعجب العقوبة أي رحمة تامة كاملة غير غير مقصود الذين عملوا السيئات واحدة. ثم تابوا من بعدها اللهم ارزقنا الله التوبه مرضك نتوب إليك اللهم أفرنا مرضنا انت أنت الرحيم الرحيم الحمد والمنى ونسأل الله في عليائه أن يكون أن نكون من المخلصين المخلصين فالذين عملوا القبائح وركبوا الذنب على الذنب والكبيرة على الكبيرة ثم تأبوا توبة نصوحا وأعقبوها طبعا العمل الصالح ورجعوا إلى الله وأنابوا واستمروا على إيمانهم فإن ربك يا محمد عظيم المغفرة وواسع الرحمة يغفر لهم ويغطيهم ويبدل سيأتهم حسنات من تمام الرأفة والرحمة قال الله تعالى مواصفا بني إسرائيل ولما سكت عن موسى الغضب أخذاء الوحى في نسخة هدى ورحمة من ربهم يرغبوا يعني الذين أخشرون ربهم الذين أخفرون ربهم للذين أوسعونا في الخيرات خوفا يعني خشيه ان يعموه, يعموه الله بعذاب ولما سكن الغضب عن موسى وتاب الى الله جل وعلا امر بالتوبه اليه ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يغبون يخشون ربهم بالغيب اخذ الالواح وفيها ما فيها من الثوائد لهم وفيها من الرحمة للخلق وأشهدهم والشهد إلى الخير وجرهم إلى مرضاة الرب سبحانه الجل فعلا وجعلهم ممن, ممن, ممن يرهب الوقوف نادى الله جل فعلا ويعدون للسؤال جوابا ويتذوقون حلوة الإيمان فترهم ينطلقون عبادة وينطلقون دعوة إلى الله جل فعلا قال الله تعالى اختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتين فأخذتهم فلما أخذتهم الرجفة فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم وإياي فقال ربي لو شئت أهلك أهلكتهم من قبل وإياي لما اختار الله تعالى يعني سبعين رجلا لما المفروض أن يستغفر ربهم يا رب فنجا أعني يستغفر ربهم على ما يعني لقدمو من هذه الضغات اختار سبعين رجل ممن لم يعبد العيش وأخذهم من خيارهم لينوبوا عن قومهم فلما وصلوا الجبل جبل الطور الذي فيه أن موسى عليه السلام يسأل ربه أن يسمع الكلام استفى الله بالكلام فسمع ربه رؤية فيرضى أن, يرضى أن, يرى, أن, ربه. أن يرى ربه فلما داء معه السبعون فوصلوا إلى الجبل فطلبوا رؤية الله طلبوا قالوا لأنه ملك حتى حتى نار الله جهرة فرجف بهم الجبل فصوح قماته فلما موسى ذلك قاما يدعو الله يبكي ويبكي ويبتهل البلاء ينزل آخر المنطقة هم ذهبوا أذهبوا وكلاء عن قومهم للاعتزار عن العجل شوف إيش قالوا لأنه ملك حتى نار الله جهرة بكل قوة نار فصعق بهم الجبل فتهدهد فماتوا جميعا فقام يبكي ويبتهد ويتضرع ويعني يدعو فأقول ماذا أقول بني إسرائيل إذا, إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم لو شئت يا رب أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت فنحن عبيدك وتحت, وتحت, وتحت قهرك تفعل بنا ما تشاء أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فأفلنا الحمد وأنت خير الغافرين أي ربنا أتهلكنا بطلب من هلاء السفاء أنهم أرادوا رؤيتك قد قد طلبت رؤيتك وأحييتني يعني ما حدث معه إلا أنه فقد الوعي وهنا الاستعطاف والتزلل وأيضا بيان المسكنة وبيان القهر الذي في قلوب قال قال أتهلكنا وأنت أرحم الرحمين يعني رحمتك تكتمنا أتهلكنا من فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك وتدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أن توليونا فقفلنا وحمدنا وتخير الرازقين أتوليكنا بن فعل صفاغ منا يعني نحن نحن عبادك ونحن نتعبد لك فلا تؤخذنا بما, بما وقع من البلاء علينا بهؤلاء السفهاء هي محنتك وابتلاؤك لتخرج مكنون الصدر وتمحص الناس وتبين التفاوت البعيد بين بين الثرى والسريا فأنت تدبر أمورنا وأنت أعلم بنا وبخفيانا فأغفر لنا وإن أخطأنا فنحن بشر وأنت أرحم الرحمين فأغفر لنا وتب علينا قال في قصة هذه السبعين رجلين قال أن, بقى بقى بقى أن الله أمر موسى أن يأتي بسبعين رجلا من خيار بني إسرائيل يعني من مقدمهم ومن عبادهم ومن علمائهم من خيار بني إسرائيل ليعتذروا على مكان قوم العبادة العجي وكان هنا وهذا المقات الذي حدد الله جعله هو مقات التوبة لا مقات المناجهة والتحليم فاختار منهم موسى سبعين رجلا فلما أتوا المكان قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر هنا قتلهم الله العالم الذي أماتهم أخذتهم الصعقة فماتوا جميعا لذلك بكى موسى وقال أتهلكنا من فعل منا يا رب كيف أرد على بني إسرائيل وقد, وقد أمت خيارهم ثم أخذ يدعو ربه جل فعلاء ليستريب له قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسن وفي الآخرة إن هدنا إليك قال عذاب أسيب من الأشياء ورحمتي أسعد كل شيء واكتب لنا هذه فاطمه دعاء, دعاء موسى استرنا وقربنا فخلينا بما فعل السفهاء فعل منا لنا في هذه يعني في هذه الدنيا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخره يعني حسنة ان هدينا اليك في قول رسلنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة حسنة إن هدنا عليك قال عذابي يصيب من أشياء ورحمتي يواسد كل شيء عذابي يصيب من من من أشياء قلنا رحمة لنا أيضا تقترين بالمقترين اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة, هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الأخير حسنا يعني هذا التقدير إن هدنا إليك قال عذاب يصيب بمن أشياء ورحمتي وسعت كل شيء يعني إن الله علا يحاسب من أشياء يعذب من أشياء عن علم وحكمة قد قد يغفر له لأن الله علا لم يأخذ على, على على أيدي الجميع يأخذ على أيدي من من من تستطال يده ووتروي يده على قطع أوت الإسلام وأهل الإسلام فوسع التوبة وطلب المغفرة وقام ناس بالتوبة واعترف بالتقسيس وقال ربنا لا تأخذنا نسينا أخطأنا ربنا تحملنا إسعى كما حلت عرضنا قبلنا فقال الله تعالى رحمتي وسعت وهذه بشارة عظيمة جدا لموسى أممها وطالع لمحمد رحمتي وسعت كل شيء قال رحمتي وسعت كل شيء هنا في هذا الباب الله يعني أراد أن, أن يفرج عن موسى عليه السلام قال رحمتي وسعت كل شيء أبشر يا موسى أبشر رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويعطينا الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون لما قال رحمتي وسعت كل شيء في الإسرائيل قال الشيطان أنا شيء فأنال رحمة الله فقال الله وعلا فسأكتب الذين يتقون ويعطينا اذكيات والذين باياتنا يؤمنون والحق ده بعض يعني اليهود يعترض ذلك لما قالوا رحمت الله كل شيء الشيطان قال شيء أنا شيء أدخل تحت رحمة الله فقال الله تعالى فَسَأَكْتُبَ الذين يَتَّقُونَ وَأْتُونَ الزَّكَاةِ قال اليهود والنصارى نحن من يتقل لها ويأتي الزكاة ويقوم الصلاة فقطع دابرهم بقوله الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل قال فَسَأَكْتُبَ الذين يَتَّقُونَ الذين يعبدون الذين يعبدون الله على بصيرة من أمرهم يرتدون إخلاصا فواب الله جذف علىه وانتهون, وأنتهون عن المحرمات على بصيرة من أمرهم خشية من عقاب الله جل فعلا قال فسأكتوا الذين يتقون من المتقين أو من المتقون الذين يؤتون الذكاة ويوقنون الصلاة قال لهم بآيتنا يوقنون لا على العجب فإن الله جعل كتب اكتب عنده فوق العرش رحمتي غلبت وضبي هنا في قول سأسأكتب الذين يتقون ويؤتنا زكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين هم بآياتنا يؤمنون فسبحان رب العظيم قال سأكتب الذين يتقون ما زلنا بأن الله يكرر لنا التقوى حتى نعلم أننا بالتقوى نقوى وأننا بالتقوى بالتقوى تطهر القلوب وبالتقوى يكون العلم إتقانا ورسوخا قالت يا الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكفر عنكم فتأكتبها للذين أتقونا وتونى الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فلما قائحنا صار نحن منهم فقال الله تعالى الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدون يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمر بالمعرفة أنه مع المنك أن يتبعون ختم الأنبياء وسيد الأولياء هذا النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وهي معجزة عظيمة وهو من كان لا يقرأ ولا يكتب أظهر الله على يديه معجزة خالدة وهي القرآن المبين أعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتي أن يأتوا أو مثله سواء منه أو بسورة أو بآية وهذه المعجزة الحق أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بجوامع الكلم ويأتي بأفصح البلاغة هذا ليس منه هذا ليس منه الله تعالى ووأرادوا عنهم إسلام والأغلال التي كانت عليهم يعني سيكون في توبة وأوبة ومعامل حسنة الله عنهم إسلام والأغلال التي كانت عليهم أن يرفع عنهم التكاليف الشاقة التي يعني تشبه تشبه الأغلال كقطع النفس عن التوبة وقطع التوبة من اثر من اثر البول يعني كان توبتهم أن يقتل مرض نفسه وقال على السوداء على التفريط يقصه ووجوب القصاص دون الدية في القاتل مثل ذلك كثيرا وهناك أحكام مستقلة أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم هنا يأتي بعد ذلك الدعوة إلى الله جل وعلا يرداده الله جل وعلا لأن هذه هي التي تنفعه وهي وظيفته هو أصلا يعني ليس له إلا أن يعبد وحده ولا شريك له وعظم العبادة تأتي بعظم, بعظم التبليغ قال فالذين أمانوا به وعظ ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أتى بأصلاف الناس باليسم Al-Mucaian وباليسم هذه الآيات الفلبارات القاهرة أتى تطرة فتحت لهم كل المجال لا لكنهم قوم يفرحون. فالذين أمانوا به وعظلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أولئك هم المفلحون فالذين صدقوا في عبادة الله الفعل، والذين صدقوا التوبة بعدما رجوا على الكبائر، آمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، عذروه، عظموه وقروه، ما يتحركون إلا بإذنه، كانوا ايضا يتبركون بعوقده. الذين به الذي يعني اتبعوا القرآن الذي انزل معهم هداية للحائرين واتبعوا هذا القران الذي فيه كل شيء وفيه سعادتهم وازدهم وتمكينهم وقوتهم سر قوتهم سر قوتهم حقا هو التمسك بكتاب الله كانت هذه صفته وهو قد ندم ندم عظيما وأنه يعني اعترف بهذا التقصير والندم كانت أبواب الجنة مفتوحة وأبواب المغفرة مفتوح ولما قال أولئك هم من فرحون تهكماً سخرية الآن صارت أولئك هم من حقاً قل الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو الحميد وهذا عن عموم الرساله وهذا إبداع عموم رساله للسلام للجميع للجميع للملائكه للجن الانس للجميع محل قابل للرساله لكن الملائكه لما كانوا موحدين مواحد وكانوا على الرساله كانت رساله اهل الأرض النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على الأنبياء بست ذكره قال وكل من كان يؤثر لقومه خاص وبعست للناس عام وختم بها النبي وأيضا أنزل الله لهم كتابا خالدا أيضا هو القرآن يا الناس اني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض يعني أنتم على جمع خير قل يا الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض شوفوا النظر أيضا عندما قدم أنا عموم رسالتي لكم جميعا قال الذي له ملك السماوات أذكرهم بربويات لا وقوتي وجبروت لا يعني لا نأسف عليكم إن غاضب الله عليكم لأنكم أتتكم أن تترى وأن أن تؤمنوا وتصليموا لكن تكفرون وتعمدون فمالك الملك مالك لهذا الكون البديع الذي نسقه بإتقان سبحانه جل في علاه وإحسان مالك الملك لا رب ولا معبود بحق إلا هو هو القادر على أي الموت الموتى والإعطاء المنع والتمليك ونزع الملك فآمنوا هذا أمر وفيه رفق الشافقة والرحمة فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يعني يهود نصر الله بالنبي وهذا رد قاطع أيضا على هذا الرعديد البئيس التعيس الذي قال إذا قاموا بأي شيء عن خير وكان قبل ذلك قد وحده الله على فهم في الجمل كلام باطل. ثم بينا فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن بالله ويؤمن بكلماته ولذلك يبلغهن قال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فانه لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذه المعجزه التي أعجزت كل البلغاء وفصحة واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون أمر, أمر بالإمام به وأمر باتباعه والسيد خلفه انظر كيف أن الإيمان لا يستوي إلا بذلك الإيمان لا يستوي إلا بذلك فآمنوا أمر أمر لكل من يسمع، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات فهو خاتب النبي وهو أفضل الرسل أجمعين وإن الله يعالى له من الآيات ما جعل غيره فالقران المعجزه الخالدة وجعله من الآيات أنه أخذ خشب فهزها فصارت حديدة وكان الحجر عشرين عليه قبل عند, عند, عند فسك المكة قال واتبعوه أمنتم به واتبعوه لعلكم تحتدوا واصلقوا طريقه وشرعه لا تحيدوا عنه اسمعوا وأطيعوا وكل ما جاءكم بسنه اعملوا بها فأنتم إلى طريق هداية إلى النجاة إلى السعادة الأبدية السرمدية بجوار رب البرية ومن قال ومن قال موسى أمة يهدون بالحق وبيه عدل انصافا والله حكم عدل سبحانه جل فعلا لا أبخس الناس أشاءهم لما ذكر تعالى على انحراف كثرة بني إسرائيل الكثيرة عن طاعة الأدريف ولا وتنكبو السرط وكفروا بالنبي النبي الخاتم ليسوا على يعني درجة واحدة فمنهم أيضا أهل أهل الطاعات وأهل العبادات والله ده لفعله لا يفرق لا يسوي بين متبينا المت... بين المختلفين الله ليس حكم ضرق... الله ليس من نفس شيء الله حكم حكم العدل لذلك كان يسوي بين المتماثلين ففي مني في إسرائيل هذه الجعبة الفاضلة أت لهم الله بما بأوردون ودع على ذلك وأمرهم الله على باتباعي واتباع ما ما فيه من الهدى فهؤلاء أهل العدل من بني إسرائيل قال الله تعالى عنهم وططعناهم إثنة عشرة أسباطا أم أمما الى لموسى إذ استسقى قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه إثنة عينا وقطعناهم 12 أثباتا أمما وأحينا لموسى إذا استسقاه قومه أن ندرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 تعنا أي فرقنا اليهود فجعناهم قبائل وهذه قبائل شتى سأرناهم 12 فرقة لأرجع كل أمر قبيلة إلى رئيسهم وهذه كما قال النسلم إن كنتم سألت بصورة فأمر عليكم أحدكم فراجعوا إلى خيارهم يعني هؤلاء القوم رئيسهم من الأحبار والرهباني <تصفيق> فردهم الى رئيسهم ليخف الامر عن موسى ويتحملون عنه وايضا بعد ذلك حتى لا يكون الحسد والحق بينهم فهم يقرون بأن هذا هو خيارهم أن هذا هو أفضلهم فيبقى يعني هو رئيسهم وعند العطش الشديد قالوا لموسى أدعو ربهم ما في ماء فأوحى الله عليه نعم فكانت المعجزة أيضا أنه ضرب الحجر على الحجر بالعصا فانفجرت 12 عينا أنا أريد أقول لكم قائدة نبينا بشرف, بشرف ما هو له من مكان عند ربنا جاري فعلا بشريف مكانتي عند ربنا ما ترك معجزة لنبين إلا كان لنبينا حظه ونصيبه منها بينوا لي ذلك هذه قائلة مهمة جدا على خضل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما من نبي أعطاه الله معجزة آمى الناس إلا إلا كان للنبي صلى الله عليه وسلم حظه ونصيب منها فبينوا لي ذلك دقيقة هنا نعم كل نبي كان له شرف في معجزة معينة الله يعني جعلنا نبينا يحظى بهذا الشرف فأحياء الموتى وإبراء الأكمة كان لعيسى عليه السلام كان كذلك لنبينا أما يعني رجل جاء وعينه على خذيه فأخذها ووضعها مكانه مكانها فكانت أجمل ما يكون وارى بها أقوى مما كان يرى بالأخرى أيضا فرقه محمد المسلمة وغيره عندما ذهب لقتل هذا اللي غضيك عبد فوضع مسح عليها فبرئت وتفل في عين علي بن ابي طالب رضي الله عنهم وارضاه نعم وتحول الى إلى حول العصا إلى سيف عندما قال هذا الخشبة فصارت سيفا فقال من يأخذ هذا بحقه حتى أخذ أبو دجان صاحب الموت وهنا ضرب موسى أسام الحجر في فصله من ستة نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا معجزة بأن الله جعلها, جعلها بعدد أسباط القبائل 13 يعني فئة وطائفة ثم بعد ذلك جعل عليهم رئيسا واحدا ليخف الأمر على موسى وهم يرجعون إلى إلى موسى عليه السلام قَدْ قد علم الله قد علم كل الناس مشارهم بعدما انفجرت اثنعش عينا قد علم كل الناس مشارهم وظلنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المنه هذه من عظيم المنه قد كل, عليهم عليهم المنة كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظ أي أي قد علم قد كل قبيلة منهم العين الخاصة بهم يذهبون يستسقون من هناك وهذه من أحد معجزات موسى عليه, عليه السلام تفجرت الحجارة عيونا من الماء وهم لا لا لا تنفع ولا ولا تدور لا تتكلم ولا تسمع ولا تجيب وإن سمعت لا تجيب فتفجرت العيون من الحجارة وكل عين لزت من الأصابط نعم وهذه أيضا من عظيم المعجزات الموسى عليه السلام فجعل الغمام أيضا يسطلهم من حر الشمس وهم في الصحراء جعل الله عليهم الغمام جوف هذه أيضا من السحابة التي التي غطتهم وحفظتهم من من حر الشمس ويسير الغمام معهم حش صار وهذه معجزة أخرى يعني حش يسيرون يسير معهم ألغمان. وأكرم الله جعلب أنهم أنزل عليهم طعاما شهيا من السماء المن والسلوى ينزل من السماء على الشجر فيجمعونها ويأكلونهم وقيل السلوى هو طير نذير جدا نعم أنهم أن الله جل وعلا كفاهم كفاهم مؤونة وسكنا وكفاهم ثيابا وكفاهم عافية في البدن نعم وهذه من المعجزات أيضا ما أنزل عليهم من الطعام من السماء كما كانت معجزة في مائدة عيسى عليه, عليه السلام وإذ قيل واذكر يا محمد إذ قيل قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكل من أحد شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا لا فلق خطيئاتكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين واذكر حين قيل عن قيل لأسلاف هؤلاء من بني إسرائيل سكونوا هذه البردة المباركة وهي بيت المغدسة ما أرادوا دخوله وأوقفوا وأحجموا عنها قوم ما قوم ما بأقل شيء لا يسكون في ربهم نعوذ بالله وأصل التعامل بين العبد وعن ربي أن العبد بجمعيته بجمعيت قلبه يقينا في الله يسلم أمره لله دل فعله فهنا حفثهم وقال له ادخلوا الأرض المقدسة اكلوا من حيث شئتم من خيرات البلاد ومن أي مكان لكن ادخلوا بيت المقدس هذه الأرض التي بلقنا فيها وفيها كل شيء بخير فاكلوا ما تشتهون من خيالاتها وكونوا هناك شاكلين ربكم فادخلوا الباب سجدة سجدا وقولوا حطة والله تعالى أمرهم بذلك اختبارهم ابتلاءهم يعني يدخلوا سجدا فدخلوا على استاهم وقولوا حطة نغفر لكم خطياتكم نحن نتمنى أن يحط الله عنا خطيان قالوا حبة في شعر يستهزئون لذلك جاءهم الرد العنيف اللهم استعى ان شاء الله ولذلك قال الله تعالى سنزيد المحسنين إن سمعتم وأطعتم وفعلت ذلك فإن الله يقابل الأحسان بإحسان وما الله سيزيد عليه قال الله, قال الله تعالى هل جزاء الأحسان للأحسان بلى رب إن الله بسؤال الكونية أحسن لمن أحسن لغيري من عباده قال فبدى الذين ظلموا منهم طولا غير الذي قيل لهم فأرسلن عليهم رجزا من السماء بمكان نظمون عجل الله العقوبة من الله أمهلهم ثم أمهلهم وأكرمهم ثم أكرمهم ومع ذلك قوم بهت لم يشكروا لم يزعنوا ولكن تكبروا واحتالوا احتالوا على الشرع فبدل الذين ظلموا منهم قولا الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فاير الظالمون أمر الله تعالى فعلا إن شاء الله فانظر إلى قوم اليهود نعوذ بالله أن نكون نمثالهم بعد هذه الآيات البهيرة القاهرة بعد هذه النعم التي أثت تطرة بعد توقيرهم بعد بيان مكانتهم بعد بيان أن الله اصطفهم على العالمين ومع ذلك قوم بهت يجهدون يأتون بالسيئة خلف السيئة وتعالون بالتحدي وأيضا الجحود بآيات الله في فعلا انظر إلى التبديل الذي بدلوه الله تعالى قال لهم ادخلوا باب السجدة وقولوا حطة حط عنا خطيئانا نغفر لكم خطاياكم شوف ايش اللي حدث دخلوا مستهزئين على استاهم لا سجدين وأخذوا بالكلام يتلقفناه يتلقف دون, دون على ما قال الله جنة فعلا استهزاء وتحويرا قال الله تعالى قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم لكنهم قالوا حبة في شعير يقولوا حطة وما أدخل باب بس لكم خطئاتكم فبدل القوم تبديلا دخلوا زاحفين على أستائهم وقالوا حبة في شعر استهزاءا عا والله قد قال الله عليه وسلم هذا قول أسمران قال قال ما رأيت شخصا وفيه ما رأيت أحدا أصبر على أذا من الله سبناه يدعونه الولد هو يرزق ما عافيه قولوا حتة ونغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين ولكن لم يفعلوا إذا قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قالوا الذي قيل أولهم فأرسلنا عليه مريزا من السماء لمكانه يظلمهم هذا أيضا لابد أن يعتبر فيه المؤمن أنه ما يأتيه من الله جدا فعلا لا يحرّف يعني الأشاعرة يدخلون في هذا الباب لأنهم بدلوا بدلوا ما ما ما قيل لهم لأن الله على ما أتى لنا بالقرآن إلا هداية للحائرين وإلا, وإلا قامت الحج على المغفلين وهؤلاء يأتون إلى آيات الله هذه الفعلاء ويقولون المراد غير المراد ويؤولونها ويحرفونها يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وضعه فعل اليهود هكذا كل المعتزلة وأفرخوم أيضا الأشاعرة تفقوا معهم في في التعطيل جزء جزء التعطيل موجود عندهم في الباب. ثم ذكر الله لون آخر من الجرائم التي أتى تطرى اليهود الآن يستجد لهم له الجرائم سفهاء بلهاء فيهم فيهم من الكفر والجحود والكبر والغطرصة لذلك يا أمة مغضوب عليها قال الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المغضوب عليهم اليهود وانتظيمهم النصر قال تعالى عن القرية شوفوا هنا الجرم الكبير الذي وقع فيه هنا مع تنوع السيئات والخطوات التي وقع فيه عن التي كانت البحر في السبت حيث نوم يوم شرعاً. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون هذه القصة أنهم يعني اليهود يتكلمون عن أسلافهم أهل قرية آيلا التي كانت على شاطئ البحر هذه القرية كانت على شاطئ البحر كانوا يتجاوزون حدود الله رعلا وكان الله رعلا قد جعلهم السبت لا يستطيعون فيه محرم عليهم الصيد في هذا اليوم وكان يتخذوه يوما عيدا فكانت الأسماك ما تأتيه إلا يوم السبت كانت الأسماك ما تأتيه إلا يوم السبت وسائل الأيام الأحد اثنين إلى الجمعة لا تأتي من الحيتام بل تغيب أنهم تختفي ببغيهم أيضا فامتحناهم الله امتحانا عظيما امتحانا قاسيا في هذا الباب فأضر الله السبك يأتي على وجه الماء يوم السبت ولو محرم. فكانوا تحايلوا على دين الله لذلك قال إن سلم قتل الله قال اليهود حرم عليهم شحوم فجملوه وذبوس ثم باعوه ثم أكلو ثم شوف الحيلة التي يحتالوا فيها يوم السبت فالحيلة التي داتهم أنهم نصبوا الشباك الجمعة وأخذوا الأحد هذه معناها أنهم استاضوا يوم السبت حتى ولا كانوا مصابا استاضوا يوم السبت وحازم النوم يحسنون صونا لذلك اهلكهم الله جل وعلا والذين عصوا الله جعله واتحالوا على شرعه مسخهم الله قرده وخنازير مسخهم الله قرده وخنازير عقوبه لهم وانت عليهم اليم العقاب وأهنهم وخذلهم لانهم لا يستقر القرار لهم ولا تراهم يتمسكون بدين لا يلف عليه ولا يعتزون بانهم يوحدون الله جل في علاه قال الله تعالى واذ قالت أمة منهم من اليهود لم تعدون قوما اللهم اهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة معذره ربكم ولعلهم يتقون وهذه جماعه من الصلحاء عندهم قالوا قالوا, قالوا للصلحاء ام سلام على هذه المجموعه قالوا لما لما تعرضون قوما اللهم لكم او معذرهم معذرهم شديدة فبينوا الامر النبيل قالوا معذرة الى ربهم هذا اقول شيء معذرة الى ربكم وستعلم عليهم يتقون يرجعون ونحن نرحم على الناس نسنا عذبا نسان حليم يقول في ذلك فهم تحيالوا على شعر الله دفعلها تحيالوا على أمر الله واستضعوا يوم السبت لكنهم ليس بعيدين نصبوا الشباك يوم السبت وهم تركوها من أحد نصبوا الشباك الجمعة أقصد وأخذوا الشباك يوم الاثنين وكانت غلة فقامت طائفة بنصحهم والأمر العفن على المنكر وطائفة سكتت فجاء القرآن بالتحديد أهلك كل من تحيال على شعر الله دفعلها فما جاء الطائفة التي سكتت وكانت كريهة وأمر بعوف إنها منكر أنجها الله جل وعلا يبقى التي التي سكتت التي سكتت عن يعني على على على ضغط قلب لا سكتت مطلقا فالقرآن جاء بأن التي أنكرت بريئت ونجت والتي استفحلت في الشر وقعت في النار يبقى الطائفة التي سكتت سكت عنها القرآن فلست عنها أحسن لكن كما قلت الأصل إلا امتاز المنكر فزل وقد قسم الله هذه الفرقة يعني من اليهود قسمهم إلى ثلاث فرق فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على الصيد يوم السبت وهؤلاء الذين أخذوا بالحيال الحيال الدنيئة الخبيثة يتحالن بها على شعور الله هي الممنوعة وهذا كما قلنا أعظم فرية من الذين يصرحون وفرقة نهت عن ذلك ما نعرف أنها نهت المنكر وهذا المنكر واعتزلتهم الذين أنجاهم الله وأما الفرقة الثالثة الفرقة التي سكتت والتي قالت للتي تنكر لما تعذون قوما اللهم اهلكم او معذبهم عذابا عليما حصل ان اصحر البلدان قسموا الان فرق ثلاثة فرقة تمحلت عصت وتوغلت في المعصية فرقة اخرى نهت ووعظت فانجه الله والفرقة الاولى اهلكها الله وفرقة اعتزلت وسكتت سكت عن القرآن ابن عباس يقول ما ادري ما فعل الله بالفرقة السكتة انجوا ام هلكوا قال اعكلمة فلم ازل به حتى عرفته أنهم قد نجعوا لأنهم كرهوا ما فعله أولئك فك فكسانح له على أنهم كرهوا والذي يقرأ يبره وهذا الأمر خفي أيضا هذا الأمر خفي لا يعلم به إلا الله جل فعلا قال تعالى فلما نسوا وما ذكروا به أن جئنا الذين أنهونا عن وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس إذا سكت عن الثالث فلما لما أخذ على يديه عمل العذاب ولما قالت عائشة أو, أو زينب على النوم يعني تينزي بهم العذاب جميعا يخصب بهم قالت أناهلك أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا تسر الخبث فلما تركوا ما أمرهم به الصرحاء منهم واعرضوا عن النصيحه اتاهم العذاب عاجلا فكان الله تعالى في, في, في عذابهم وعقابهم انه مسخهم قرض وخنازير إذن هذه مسألة الأمر عفلنا منكر عصب الدين وهو في سبيل الله ولكن لا بد أن نعلم أن هناك ضابط جاء الشرع بها فلا يذهب إنسان فينكر المنكر ويأتي بمنكر أنكر من هذا المنكر هذا أسوأ الناس عند الله الذي هذا من الذين يحسبون أنهم يحسون صنعا فهونا السكوت عن ذلك أولا في هذا الباب لأنه يبقى المنكر هذا ولا يأتي منكر أعظم منه. لكن لو أنكر المنكر أو قلل من المنكر له أدب وضوابط قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رجوع شيء إلا زانا وإن شيء إلا شانا قال فقول له قولا ليين اللعنة تذكر أو أو يخشى نعم. وأيضا لابد من من التأكد تماما أنه إذا أنكر حتى بيدي لا يفسد ولا يجر فسادا على على الناس ناقف عند هذه المسألة ناقف عندها as vadem أعظم الناس جرمان من بدل الكلمة عن مواضعي أعظم الناس جرمان من بدل الكلمة عن مواضعي ويدخل في ذلك الذين حرفوه بالحيدة عن ظاهر القرآن ببغي, من ببغي منهم صديم عن سبيل الله حرم الله عليهم الصيد المسبت وجعل بلاء أن كل الأسماء كما تافئ إلا السبت أما هذا يوم عيد لهم لأنهم الله جعل قال أضل, أضل القوم عن الجمعة الجمعة كانت لنا وكانت لجهود السبت والأحد للنصار عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل نبي يذهب يرسل لقوم خاصة ونبينا كان عامة أرسل عامة للناس جميعا ولله الحمد والمنا لو في عندكم أي سؤال تفضلوا والله أممينا والله أنت عندك نظر صاقف فيما قلت الآن الذي يستدفع زول البلاء بحدث البدع في الدين والله سيتمكن البلاء ولا يرتفع بحال الناس لا يفهمون الآن هم في قضية قضية من أعظم ما تكون هي نذرة من السماء بلاء للجميع المعصية كانت عظيمة الدين عظيمة تتعالى إلى السماء فما نزل من السماء لا يرجع لا لا يصعد إلا بالسماء فادعوه حتى يصعد واتوا بما بكل ما يحب دون بكل ما يبغض.